بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من الَّذِينَ كَوَّابَ الْآخِرَةَ يوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَتَمَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ فَتَمَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَأَبْصَارُهُمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ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 يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.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 ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا آمنا أَمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا قُم إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ أَمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا قُم إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 مثلهم كما سل ل لست وقد نام فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فلمات أضات ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينظرون وَمَن بُكْمُ النُّعْمِ فَهُمْ لَا يُرْجِعُونَ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يختف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كلما لو شفه وإذا أظلم عليهم قم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء من السماء أم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وانزل من السماء أم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أن دادا وأنتم وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده فأتوا بسورة من مثله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 فإن لم تفعلو ولن تفعلو فاتقنوا ر التي وقود والناس والحجارة فإن لم تفعلو ولن تفعلو فاتقنوا ر التي وقود والناس والحجارة وعدت للكافرين، وعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. تجري من تحت الأنها. كلما عزق منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كلما عزق منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل.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 إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِهِمْ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين.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 بعدي سائقي ويقطعون ما أمر الله به أي يصلي ويفسلون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك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 قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة في الأرض خليفة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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فقال أنبئوني بأسماء آخرين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم لك العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قل لكم ألم أنبأهم بأسمائهم؟ قال ألم أقول لكم؟ قال ألم أقول لكم؟ إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ أَتَخْشَىٰ يَوْمًا أَشْدَادًا وَمِنْ دُونِهِ لَا تَدْعُ نَصِيبًا وَلَا شَفِيعًا ۖ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 طعام اكلنا من الكافرين وقلنا اي ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكل منا غردا حيث شئتما وقلنا اي ادم اسكن انت وزوجك الجنه وَاكُلَا منها رغدا حيث شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَاكُلَا فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان في فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان في وقلنا بطول بعضكم لبعض النادو وقلنا بطول بعضكم لبعض النادو وَنَكُم فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَنَكُم فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ فَتَلَقَّى آدَمُ فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا قلنا اهبطوا منها إنها جميعاً فإنما يأتينكم من نهود فإنما يأتينكم من نهود فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 والذين كفوا وكذبو بأياتنا أولئك أصحابنا هم فيها خالدون هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. وأوفوا بعهدي ٱللَّهِ بعهدكم عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فتقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فتقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبس الحق في الباط وتدّه الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع راكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تذلون الكتاب. أ تعقلون. أ تعقلون. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم إليه راجعون.الذين ربهم وأنهم إليه راجعون.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 ظنتم أن الناس عادلون، والتقوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس شيئاً، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يأخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. والتقوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس. شيء ولا يقبل منها شفاعت ولا يخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من ألف العون يسومونكم سوء العذاب وإذ نجيناكم من ألف الرؤن يسوونكم سوء العذاب يسوونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يسوونكم سوء العذاب يذبحون أبناء وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا ألف العون وأنتم تمضون.وإذ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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِخَاذِكُمْ اللَّيْلَ فَتُوهُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاكُتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ذلك خير لكم عند دبر لكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم.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 وَإِن قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنُؤْمِنَ لن لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّيْحَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم بادم أتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كل من طيبات ما رزقناكم.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 ثم ودخلوا الباب سجدا وقولوا حقّة نوّفر لكم خطاياكم وإذ كل دخلوا هذه القول يتفكلون منا حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حقّة نوّفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأن. أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَظْرِبْ عَصَاكَ الْحَجَرَ فَفَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَّتَ عَشْرَةَ عَيْنَٰهِ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَظْرِبْ عَصَاكَ الْحَجَرَ فَفَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَّتَ عَشْرَةَ عَيْنَٰهِ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 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدعو لنا ربك لن لنا ربك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 قال أتستبدلون الذي هو وأذن بالذي هو خير. قال أتستبدلون الذي هو وأذن بالذي هو خير. إهبطوا مصرم فإن لكم ما سألتم. إهبطوا مصرم فإن لكم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب, بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكتبون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 ذلك بما عصر وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين آدوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إن الذين آمنوا والذين آدوا نصارى والصالحين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فله الأجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 ورخذ ما تينكم بقوة وذكر ما فيه لعلكم تتقون ثم توليت من بعد ذلك ثم توليت من بعد ذلك فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ تُمْنَى الْخَاسِرِينَ لكنتم من الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَالِمُتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فجعلناها نَكَالًا لما بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً للمتقين.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 قال أتتخذنا هلواء قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دع لنا ربك يبين لنا ماهي قال دع لنا ربك يبين لنا ماهي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 أفعلناتنول قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها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 122. قالوا اذع لنا ربك يبيل لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون 123. قالوا لنا ربك يبيل لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا يا الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا أرض مسلمة اللاشية فيها. قال الآن جئت بالحق. قال الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كانوا يفعلون. فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذا قتلتم نفسا فذرتم فيها. وإلفت النفس فذرو فيها والله مخرج ما كنتم تكتون والله مخرج ما كنتم تكتون فقل نضربه ببعضها فقل نضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويُريكم آياته لعلكم تعقلون. آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.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 وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 أَغَثَّهُنَّ أَن نُؤْمِنَ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ثم يحرفونه من بعض ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لق الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وإذا لق الذين آمنوا قالوا آمنا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 وإِذْ غَلَبَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَأْخِلُونَ أَفَلَا تَأْخِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ, أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا وويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلا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 فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن نَسْنَنَهُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلا من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار.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 الصالحات أولئك أصحاب الجنة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانه وذى القربى واليتامى والمساكين وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقِموا الصلاة وآتوا الزكاة وَذِلِكُمُ الْبَاوِيَتَانَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَاتِيمُ الصَّدَقَاتِ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريق منكم من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريق منكم من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 وَمَا لَكُمْ وَلَا رِوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ مُسَارَةً فَادُوهُمْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ مُسَاوَاةً فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ افَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدهناه بروح القدس. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدهناه بروح القدس.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 اذَا كُلَّمَا جَاءَ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقٌ كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ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 قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعن الله على الكافرين فلعن الله على الكافرين. بِسَمَ اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ بِسَمَ اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أن نزل الله بغية أن ينزل الله من فضله على من يشاء من العباد فباء بغضب على غضب فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذابهم هم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قالون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم.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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتِينَاكُمْ بِقُوَّتِنَا وَاسْمَعُوا آتيناكم بقوة وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم الليل بكفرهم قالوا سمعنا وعصينا قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صارفين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا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 ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بزحزحه من العذاب أي وعمر يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بزحزحه من العذاب أي وعمر والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. قل من كان عدو ول جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرا للمؤمنين. قل من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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل عمكَ لَفَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ مَنْ كَانَ عَدُوٌ لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ رِسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِكَالَتَ إِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ وما يكفر بها الا الفاسقون وما يكفر بها الا الفاسقون او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق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 118. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما وعلى الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إلَّا بِإذنِ اللَّهِ وَلَهُم بِضَارٍ لا أحد إلا بإبن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ماله في الآخرة من خلاقه وَرَفَعَ عَلَيْهِمْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظرنا وسمعوا وللكافرين عذاب أليم وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنَ رَبِّكُمْ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ من خير والله يختص برحمته من يشاء. والله يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. ما نسخ من آية أو نسيان أتى بخير منها أو مثلها؟ ما نسخ من آية أو نسيان أتى بخير منها أو مثلها؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟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 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى أَسَدًا مِنَ النَّدَى أَنْفُسُهُم مِّن ذَا بِمَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ فَاصْبِرُوا وَاصْطَبِرُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ فَاصْبِرُوا وَاصْطَبِرُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم عند الله إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كانهودا أو نصارى تلك أمانئهم تلك أمانئهم والهات برهانكم إن كنتم صادقين والهات برهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه.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 فأينما تولف ثم وجه الله. فأينما تولف ثم وجه الله. إن الله واسع ناليم. وقال أتخذ الله ولدا. وقال أتخذ الله ولدا. سبحانه سبحانه بل له ما في السماوات والأرض بل ما في السماوات والارض كل له قانتون كل له قانتون بدع السماوات والأرض بدع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونُ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ فَيَكُونُ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. كذلك قول الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يقنون قد بينا الآيات لقوم يقنون جئناك بالحق بشيرا ونذيرا ان اونسناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسالوا عن اصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن صارحت تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولن صارحت تتبع ملتهم قل إنه د الله هو الهدا قل إنه د الله هو الهدا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 يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نعمتي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 110. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون 111. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع سَتَأْتُونَ وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ وَإِذِ ابْتَلَى يُونُسَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ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 وَإِذْنَآ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِقَائِمِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْنَآ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ ل...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 وارزق أهله من من آمن منهم بالله الآخر قال وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَلَوَمَن كَفَرَ فَأَمْتَعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أُضَرُّهُ إِلَى عَذَابٍ نَّاكِرٍ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَهُ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 انك انت السميع العليم وان يرفع ادرىم القواعد من البيت واسمع علم ما بنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتذ علينا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة فَلكَ وَأَلِينَا مَنَاسِكَنَا وَتُب عَلَيْنَا وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَتُب إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عمت إبراهيم إلا من س فيها نفسه ومن يغضب عن ملة ابراهيم انا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين وانه في الاخره لمن الصالحين قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِيَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَن تُمْسِلُونَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِيَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُ إلا وأن تُسلِمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلائك أم كنتم شهداء إذ حذر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلىك قالوا نعبد إلىك وإلى آباءك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إلىه واحدا ونحن له مسلمون يَقُولُونَ نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَاكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ لا ما كسرت ولكم ما كسرتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كنونهودا أو نصارا تهتدوا وقالوا كنونهودا أو نصارا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 وإسحاق ويعقوب والأسباط قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط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 فَإِنِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَإِن تَوَلّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ومن أحسن من الله ثروة ونحن له عابدون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 ونحن له مخلصون 113. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا 114. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا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 وَنَظَرَ اللَّهُ بِغَضَبٍ مِنَّا تَنَامُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ لَهَا ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولا تسألون عن ما كانوا يعملون سيقول السفاه من الناس ما و اللهم عن طبّلتهم التي كانوا عليها سيقول السفاه من الناس ما و المشرق والمغرب. قل لله المشرق والمغرب. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمّتَ وسَطَ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ وَعَلَيْكُمْ شَهِيداً وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَ وَسَطَ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ وَعَلَيْكُمْ شَهِيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن يتبع قَالُوا إِنَّا عَسَيْنَا أَن نَّكُونَ كَذِبِينَ وَإِن كَانَتْ لَكَذِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِن كَانَتْ لَكَذِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إن الله الناس رؤوف الرحيم إن الله الناس رؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولي أنك قبلة ترضىها وَلِّيَنَّكَ سِرْتَ تَرْضَاءَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية وما أنت بتبع قبلكهم وما أنت بتبع وما بعضهم بتابع قبل تبع وما بعضهم بتارع قبل تذب ولئن تبعت أهوائهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون إرناه وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو مول ولكل وجهة هو مول فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا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 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُواهُ أَكُمْ شَقْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلْنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَشَوْنِ وَلِأُتِمْ مَنِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَلَا تَخْشَوْنَ وَخَشَوْنِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَرَأَلْكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِي كُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّي كُمْ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعْلِمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ رسولاً منكم يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّي كُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَأَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُ لِي وَلَا تَكْفُرُونَ واشكروا لي ولا تكفون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله اموات ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلون نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمفس والثمرات ولنبلون نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمفس والثمرات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 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من عَإِلَٰهِ إِلَّا وَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ومن تقوّع خيراً فإن الله شاكر عليم ومن تقوّع خيراً فإن الله شاكر عليم إن الذين يكبرون يَكُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَنَّاهُ لِلْنَاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَآئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ والهدى من بعد ما بينّه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. إِكَ يَلْعَنُ اللَّهُ وَيَلْعَنُ اللَّاعِنُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِم إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِم وَأَنَا الذواب الرحيم، وأنا الدواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا، وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا وماتوا، وهم كفّعون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 وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 والفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما من إنفأحياه الأرض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 وتصريف الرياح وأحيا بإن أغض بعد موتها وبست فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصر في الرياح والسحاب المزخر بين السماء والأرض لآيات لقوم بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أنذا يحبونهم كحب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أنذا يحبونهم كحب الله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 وَنَوْيَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ التَّبِعُ مِنَ الَّذِينَ التَّبَعُ وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ إِنَّهُمْ يَكْفُرُونَ فَوَمَا الَّذِينَ نَكْتُبُ بِعَوْمٍ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَاءَهُ الْعَذَابُ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أن لَنَا كَمْ وَتٍ كَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَمَّا لَهُمْ حَسَرَاتٌ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَمَّا لَهُمْ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَّا وَأَنَّهُ بِخَارِجٍ مِّنَ النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مما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 والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما يأرون بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما شيئون ولا يهتدون. أولٌ كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمعون إلا دعاء ونداء. وَمَثَلُهُمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً أَوْ نِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ فَلِكُلٍّ نُّوْمٌ فَهُمْ لاَ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 كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل فمن قهر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه من قهر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه إن الله غفور رحيم إن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 126. ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله 127. ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون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 ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَنَا أَنَا أَصْبَرُهُمْ عَلَنَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ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 وَاتِ الْمَالِ لَا نَقُومُ بِذِو الْقُبَا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ عَلَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون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 تبا عليه القصاص في القتل الحرب الحر والعد بالعد والأنس بالأنس فمن نعوف يلو من أخيه شيئا فاتبع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وَمَنعُ في لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ سَتِوُمٌ بِالمَغْفِرِ وَأَذَاءٌ إِلَهِ بِإِحْسَان ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَة ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَة فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَن عذاب أليم ولكم فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ لِلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ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 كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَكْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْرَهُ عَلَّ الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ فَأَن دَكَّ لَهُ بَعْتَمَاسًا يَعُفُ إِنَّمَا عَلَّ الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَثًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ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 كما آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم أو على سفر فعدة من أيام الأخر وعلى الذين يطيقوا له فدية قعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير, له خير لكم وان تصوم خير لكم وان تصوم خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي فيه هدى للناس من الهدى شهر رمضان الذي أُنزلَ فيهِ الْقُرآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقانِ. شَهْرُ مَظَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَى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 إِنَّ اللَّهَ بِقَوْلِ يُسْرَى لَا يُرِيدُ بِقَوْلِ عُسْرَانِ تُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلَكِنْ كَبِّرَ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي يَرْشُدُونَ وَإِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ اِنَّنَا كُنَّا لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفَتَتْ إِلَى لِسَانِكَ كُنْتَ لِبَاسًا لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ كُنْتَ لِبَاسًا لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ علم الله أنكم كنتم تخانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشرهن وردهن كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وَكُلُوا وَاشْرَهُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُوا الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَيْلِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيِّلِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيِّلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنَّ انتم عاكفون في المساجد وان يتبشحون وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأذين تقولوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. ولا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 ناس بالاسم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة. يسألونك عن الأهلة. قل هي مواقيت للناس والحج. قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تاتل بيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وليس البر بان تاتل بيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتل بيوت من ابوابها واتل بيوت من ابوابها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 إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وقتلواهم حيث ثقفتهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فان قاتلكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، كذلك جزاء الكافرين. فإن تهوا فإن الله غفور رحيم. فإن تهوا فإن الله غفور رحيم. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ بَأِينَ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ بَأِينَ فهو فلا عدوان الا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدا عليكم فاعتدو عليه بمثل ما اعتدا عليكم فَمَنْيَعَتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا وَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأحسنوا إن الله يحب المحسن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 فرية من صيام أو صدقة أو نسق فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدي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 الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوك ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله ولا تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى, خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب ولتكون ياول الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَذَكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَلِ الْحَرَامِ وَذَكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم ما افيض من حيث افاض الناس واستغفر الله ما افيض من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم, إن الله غفور رحيم فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق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 أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والله سريع الحساب وذكر الله في أيام معدودات وَاسْكُنُوا اللَّهَ الْأَيَّامَ الْمَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لمن اتقى لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ومن النَّاسِ من يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ويشهد اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِتَغْيِيبَاتِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِتَغْيِيبَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشياطين. إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم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 لِوَانِي وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْبَنِي إِسْرَاءَ إِلَى كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ سَلْبَنِي إِسْرَاءَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويصخرون من الذين آمنوا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويصخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب كان الناس أمّة واحدة فبعث الله نبيا مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه وأنزل معه الكتاب بالحق يَحْكُمُ دَنَنَ النَّاسِ فِيهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَيِّنَةً بَيْنَهُمْ وَلَخِفْلَسَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَيِّنَةً بَيْنَهُمْ فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحج بادنه فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحج بادنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 قبلكم. مستهم البأساء والضرا وزلجوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. مستهم البأساء والضرا وزلجوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله.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 قل ما أنفقتم من خير فلالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل. والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل. وما تفعلون من خير فإن الله به عليم. وما تفعلون من خير فإن الله به عليم. أتبع عليكم القتال وهو كره لكم. أتبع عليكم كره لكم. وعسان تكره شيئا وهو خير لكم. وَأَسَاءَ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَسَاءَ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَأَسَاءَ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال. القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله.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 وَمَن يَرْتَدِد مِن كُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَن يَرْتَدِد مِن كُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي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 وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرضون رحمت الله والله غفور رحيم والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والمسير يسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون. ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل للعفو قل للعفو كذالك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذالك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى. ويسألونك عن اليتامى. والإصلاح لهم خير. والإصلاح لهم خير. وإن تخلقهم فإخوانكم. وإن تخلقهم فإخوانكم. والله يعلم المفسد من المصلح. والله يا نم النفسه من المصلح ولو شاء الله لا اعنتكم ولو شاء الله لا اعنتكم ان الله عزيز حكيم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا, ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا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 لازِلَ عَنْهُمْ يَتذكّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَمٌ فَأَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَضُهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ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 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لسائكم حرف لكم فأتوا حرفكم أناشطوا يساء قوم حظ لكم فاتوا حظكم ان شئتم وقدموا لانفسكم وقدموا لانفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله وعلموا انكم ملاق وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُبُدَةً لإِيمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ قوله تبارك الله عبة لا يملك ان تتبروا تتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والله غفور حليم. والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فإن فاو فإن 119. فإن فاء فإن الله غفور رحيم 110. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 111. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث تقول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 الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا يخاف ألا يقي ما حدود الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم شيئا إلا أن يخاف أن لا يقي ما حدود الله فإن خفت أن لا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما في ما افترت به فإن خفت أن لا يقي تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فولائكم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فولائكم الظالمون. فإن قلقها فلا تحل له من بعد حتى تنك حزوجا غيره تنكح زوجا غيره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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِذَا طَلَّقْتُنَّ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ لا يظلم ولا تمسكوا الضرر لتعتدوا ولا تمسكوا الضرر لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم ومن يفعل ذلك فقد ظلم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 لا إله بِكُلِّ شيء إِلاَّ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَقُتُمُ النِّسَاءَ أَفَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْطُلُهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ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 ذلك يغض به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم أزكى لكم وأطهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرَّضَاعَةَ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 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا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 وأشرف فإذا بلغنا أجلهن فلا ينح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فإذا بلغنا أجلهن فلا ينح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم ولا جناح عليكم فيما عرض من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم اللَّهُ أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا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 ومتعهن على الموسع قدره وعلى المكتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 لهم فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يفوا الذي بيده عقدة نكاح فنصف ما فرضتم إلا أن يافون أو يافو الذي بيده عقدة نكاح، وأن تفون أقرب للتقوا، وأن تفون أقرب للتقوا، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم.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 آفِهُوا الصلواتِ والصلاتِ الوصى وقولِ الله كامتين، فإن خفتم فرجالا أو ربانا، فإن خفتم فرجالا أو ربانا خفتم فرجالا أو ربانا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 والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين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 لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الم ترى الملائكه منذ اسرا اله منذ عاد موسى يقولوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال ألا سئتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون؟ قالوا وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكه. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يأت سعثم من المال قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يأت سعثم من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده هم في العلم والجسم قال ان الله اصطفاه وريفه وزاده بسطه في العلم والجسم والله ياتي ملكه من يشاء والله يؤتي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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أن يأتيكم تابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة 114. أن يأتيكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما لا تركالوس وآل هؤلاء تحمله الملائكة إن في ذلك لا آية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لا آية لكم إن كنتم مؤمنين فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلَّ الْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلَّ الْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فمن شرب منه فليس مني، فمن شرب منه فليس مني، وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُوْفَةً بِيَدِهِ، فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مني وَمَن لَمْ يَطْعَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ إرْتَرَفَ وُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُ فَشَرِبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا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 اتٍ قليلة غلبت اتٍ كثيرة باذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين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 قالوا ربنا أفرئ علينا صررا وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين فهزموهم الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة. تَوَعَّلَ مِنَ مَا يَشَاءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ نَّسَاءَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ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 نُهَ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الْقَوْمُ ضَلُّوا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ لا ظمّا لا ظن منهم من كَلّمَ اللَّهُ رَفَعَ ظُهُمْ دَرَجَاتٍ عِيسَى بْنَ مَوْرِيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 ولمشاء الله اللهم افتحل الذين من بعدي من بعد ما جاءت قلبنا لا ولكن اختلف ولكن اختلف فمنهم من امن ومنهم من كفر ولكن اختلاف ف منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلو ولكن الله يفعل ما يريد.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 يا يوم لا بينهم فيه ولا خلة ولا شفاعة يا أيها الذين آمنوا أنفقون مما رزقناكم من قبل أي يا يوم لا بين ولا خلة ولا شفاء والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون Allah لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه, لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يَمْنَعُونَ مَا لَنَا أَيْدِيهِمْ وَمَا قَلْبُهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ واسع كونه السماوات والأرض، واسع كونه السماوات والأرض، ولا يأوده ولا يأوده حفظه ما، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين. قد تبين رشد من الغي. قد تبين رشد فَخَوْفُهُ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنِفْصَامَ لَهَا فَمَن يَتَّقِ بِالطَّهُورِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنِفْصَامَ لَهَا والله سميع عليم والله سميع النعيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات.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 111. ومن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت 112. من ثو الذي حاج فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر قال إلا عيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَاللَّذِي مَرَّ عَلَى قَوْمٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ إِلَّا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا أَوْ كَاللَّذِي مَرَّ عَلَى قَوْمٍ وهي قاوية على عروشها قال ان لا يحييها الذين بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه اليس الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم؟ قال لبث يوما أو بعض يوم؟ قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه. قال ذلستم أتاعن فوض إلى قانك وشرابك لم يتسن ووض إلى حمارك ولن جعلك آية للناس ووض إلى حمارك ولن جعلك آية وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال بلا ولكن ليط قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن النجس أن ثم دعوهن يأتينك سعيا قال فخذ أربعة من الطير فصوهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك لك سعيا وعلم ان الله عزيز حكيم وعلم ان الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة مثل الذين ينفقون أنوالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يدفعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم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 من صدقتي اتبع اذا اقول ما هو مغفرة خير من صدقتي اتبع اذا والله غني حليم والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأبى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر لا تبطلوا صدقاتكم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 ثَمِّنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَثْبِيتُهُمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتتك لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتتك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 تَنتَجُ من, مِن تَحتِها الأنهارُ جَنَّتٌ مِن نَخيلٍ وَأَمْنٍ تَجري مِن تَحتِها الأنهارُ لَهُ فيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ وَأصابَهُ الكِبَرُ من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر, وأصابه الكبر وله ذرية 124. وأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 125. وأصابه الكلام وله ذرية ضعفاء فأصابها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 وياكم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع العليم الله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤ... 116. وما يذكر إلا أولو الألباب 117. وما يذكر إلا أولو الألباب نفقة أو نذوت من نذر فإن الله يعلم وما نفقة من نفقة أو نذوت من نذر فإن الله يعلم وَمَا لِلظَّالِمِينَ من أنصار وما لِلظَّالِمِينَ من أنصار إن تبدو الصدقات فَنِعْمَ مَا هِيَ إِنْ تُبْدُوا والفقراء اف هو خير لكم فانتم ولا وتعن الفقراء اف هو خير لكم وينكف عنكم من سيئاتكم وينكف عنكم اتيكم والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليكم ولكن الله يهدي من يشاء وما تفقوا من خير فلأنفسكم وما تفقوا من خير فلأنفسكم وما تُمْفِقونَ إلَّا بِتِغَاءٍ وَهِيْنَ اللَّهُ وَمَا تُمْفِقُونَ إلَّا بِتِغَاءٍ وَهِيْنَ اللَّهُ وَمَا تُمْفِقُ مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّفَ إلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَمَا كم من خير وَأَفْعَلْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِيُوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُنَّ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعارفهم بسمائهم لا يستطيعون ضرب الأرض يحسبه جاهل أعميان من التعظ في تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة تعرفهم. أَنفِقُوا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ هارسوا وعلىنيه فلهم اجرهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سروا وعلىنيه فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند رب ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وأحلا الله البيع وحرم الربا. وأحلا الله البيع وحرّم الربا. فمن جاءه مَوْعِظَةٌ من ربه فانتهى فله مَا سَلَفَ وأمره إِلَى اللَّهِ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 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ دَرَبِهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 فإن لم تفعلو فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَإِن فَإِنْ كَانَ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو سُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُم إن كُنْتُم تَعْلَمُونَ وَأَن تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُم إن كُنْتُم تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداين دين إلى أجل مسمى فتبو. يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فتبو. واليتبو. بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ كاتب وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ اليتوب واليمل للذي عليه الحق واليتق الله ربّه ولا يبخس منه شيئا. فاليتوب فإن إذا لم يكن الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليمل الوليه بالعدل فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليمل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكن رجلا فرجل وامرأة من من ترضون من الشهداء أن تضل أح. فتذكر إحداهما الأخرى فإن يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى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 لا تقصوا عند الله وأقوى من الشهادة وأدنى ألا توضابوا. لا تقصوا عند الله وأقوى من الشهادة وأدنى ألا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تتبواها إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا ت وأشهد إذا تبا يعتر وأشهد إذا تبا يعتر ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَإِن تَصْنَعُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ لِيُضِلَّكُمُ والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا تَرَاهُمْ مَكُوبَة فَإِن آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فَإِن آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ الله ربه ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتم ها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ومن يكتم ها فإنه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 وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول بما كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله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 لا يمساها لها ما كسبت وعليها متسبت لها ما كسبت وعليها متسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخنا علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمّل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا.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 أنت مولانا ف على القوم الكافرين ان مولانا ف على القوم الكافرين